أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يحب الله الجهر بالسود القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إنا det är bra, eller det är eller Innå, de som ykfora i Allahs och hans messias och vill att Allah الظلام نكف ببع وَاتَّقِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ أَذًا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَن سَمَا فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَن كَبَرَ مِنْ ذَالِكَ فَقُولُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرًا så fick han dem, فَهُونَ عَنْ ذَلِكَ وَأَتَيْنَا ورفعنا فوق جمود طر بميسقهم وقلنا لجمود خلو الباب سجدة وَأَخَذْنَا مِنْ هُمِّي سَاقًا غَلِيظًا Fakir <try> طَابَ اللَّهُ قَضَائِكَ بِكُفْرِ جِنْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِذْ لَقِنِ وبكفرهم وقولهم على وَإِنَّ لَنَا لَنَذِينَ خَلَقْنَا فِي جَنَّاتٍ نَّفْعِشَ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَإِن مِّن أَذى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 وَأَخْذِكِ <تصفيق> مُلْ لكن الواسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك الصلاة، المُؤتُون الزكاة، والمُؤمنون بالذَّات وَالْيَوْمِ. Allah Al-Azim <tallánom>